أحد عشر استمع وأعد وتأمل الصور ثم لون الصورة الصحيحة هذا فيل هذا ديك هذه حمامة هذه بقرة هذه بطة هذه قطة هذا نحل هذا جمل هذا تمساح هذا فأر